بسم الله الرحمن الرحيم لينها الاذان ازها الاذان ازها الاذان ازها الاسد قد نزتنايا ونسج الاكفان ونسج الاكفان ونسج الاكفان كي يعلو الاطع دينكفر دي مره قد العز ولن يوقف هذه الجرائم الا الجهاد في سبيل الله نموت في قلب العدا العدا العدا واسير حيث تشرق في سماء المدعته عاقد ملقاني سناع الزل وتمكين وأحيوا في حنايا لا بقايا بجد الحبطين أبي لموحروني من لا دون تقفل من كل بقايا دمع كواها تفو في القلب منها سؤال حزن شجاها هل ذلت الأسد فينا؟ وأسلمتنا عدا الله, الله أكبر قزت ورب الكعبة اليوم زغفة إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس ريانا وغنت الحور لحن الحب مطربة حوراء عينا جميلة الحسنى الحق أنسى حوار الخلود ويطربني لحنها بالغناء ويلتف غصني على غصنها وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادة وتم جهاده لا شهيد الناس جل مجدا وساما إن كانوا قد قتلوا أحمد ياسين فسيكون هناك ألف أحمد ياسين بإذن الله قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغا قتلوه وكذا كانت نهايات الأبار إذا سعر البطل فكأنما هو نهيم العسد زمجري زمجري زمجري زمجري أيها الأساد خير جيش الحق لا يجلو الوغا فالنهيم للأسول القادسية تقدم فلدي.